إِن نِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَت مِن كُل شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنَ دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الغباء في السماوات والارض ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين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 سليمان وان انه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملؤ وفتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوته والو باس شديد والامر اليك فانر ماذا تأمرون قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناءثرة بما يرجع المرسلون